الاتجاه إلى المرسى مؤمن ب ألف مسلك وحيد للجولان ب ثلاثة مسالك للجولان جيم أربعة مسالك للجولان وعيد الاتجاه إلى المرسى مؤمن ب ألف مسلك وحيد للجولان ب ثلاثة مسالك للجولان جيم أربعة مسالك للجولان